موسیقی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه ما سارت المياه من العيون والأنهار وما دارت المياه في البحار صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما غرد الطيور والأيك فوق الأشجار أيها الأحبة الأكارم أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم فبهداه مقتده نتناقش في هذا اليوم عن قضية مهمة من قضايا الإصلاح المنهجي الرسالي للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أهم القضايا التي كان يعنى بها الأنبياء والرسل عليهم السلام حماية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحماية المكتسبات الدعوية والمنجزات الدعوية التي قاموا بها هذا الجانب أيها الأحبة الأكارم ربما لا يلتفت إليه بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لكننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام حينما يخرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من يؤميني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وكان عليه الصلاة والسلام يحاول أن يتصل بالقبائل وأن يعرض الإسلام عليهم حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى فإذا دخلوا في دين الله عز وجل كان لهم دور كبير وأساس في حماية الدعوة وفي الحفاظ على شخص هذه الدعوة العظيمة التي كان يتمثلها محمد صلى الله عليه وسلم لا حفاظا على نفسه وإنما حفاظا على ما يريد أن يبلغه من رسالة الله سبحانه وتعالى وهكذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فنحن حينما نجد أن لوط عليه الصلاة والسلام كان يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوط إنه كان يؤوي إلى ركل شديد وهو الله سبحانه وتعالى لكن الحقيقة أيها الأحبة أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما أرسل أحد منهم بعد لوط عليه الصلاة والسلام كما جاء في أحاليث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام إلا في ذروة من قومه وفي رواية ثروة من قومه وفي رواية منعة من قومه أي أنه يحمونه كما يذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى أن هذه المجتمعات تقوم بحباية عدد من الأنبياء والرسل حينما يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة الأكارم نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون فهذا يدل أيها الأحبة الأكارم على أن الله عز وجل حفظ موسى عليه الصلاة والسلام. قال رب اجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. وأشرك في أمري، فكان هارون عليه الصلاة والسلام قد شد الله عز وجل به أزر موسى عليه الصلاة والسلام، فقام اثنين يدعوان إلى دين الله سبحانه وتعالى، وحمل الله عز وجل موسى بهارون وهارون بموسى، فكان قوة أيها الأحبة الأكارم كل منهما يكمنان مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك أيها الأحبة الأكارم حفظ الله عز وجل دعوة الأنبياء والرسل، وحفظ أول العزم من الرسل، وحفظ كثيرا. من الرسل فحفظ الله سبحانه وتعالى أشخاصهم وقسم أعداءهم ودمر أعداءهم وأبقى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام آثارهم ناصعة آثارهم باقية كما يقول الشاعر تلك آثارنا تدل علينا تنظروا بعدنا إلى الآثار هذه الآثار التي كان صلوات الله وسلامه عليهم يخوضون فيها أيها الأحبة الأكارم في الدعوة إلى الله عز وجل نجدها شاخصة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بقوم يعذبون قال عليه الصلاة والسلام للصحابة أسرعوا وإذا مررتم بدار قوم معذبين فامشوا وأنتم تبكون لذلك أيها الأحبة الأكارم كان الأنبياء والرسل قد حمل الله عز وجل دعوتهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك القوم فها نحن نرى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فدا نبي الله صلى الله عليه وسلم بروحه ونفسه وجسده عليه رضوان الله تعالى وعليه السلام فقد نام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك المكان، وخرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً من مكة إلى المدينة، وجعل الله عز وجل بين كفار قريش وبين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سدة، وجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فكان ذلك بحفظ الله عز وجل حماية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سراق بن Malik يعلم أن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم أيها الأحبة الأكارم سيخرج من مكة إلى المدينة فيذهب يحاول أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قوائم فرسه يسيخان في الوحل ولا يستطيع أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان ذلك أيها الأحبة لأن الله عز وجل تكفل بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظ كتابه عز وجل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه أناس من أصحابه فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم وأخرجه أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن ينام فأراد أن يلتفت على أناس ليقومان بحرسه فإذا بسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو واقف فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرسه حتى نام عليه الصلاة والسلام فكان يغط في نومه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأكارم ابتعد هؤلاء الحراس وتكفل الله عز وجل بحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل لمحمد يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فحفظ الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحفظه ومن أعظم حماية للدعوة أن يحفظ الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأنبياء والرسل من أن يصل أولئك القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والسلام نجد أيها الأحبة الأكارم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يطلب النصرة من بعض القبائل لكي يكون ذلك حماية للدعوة أيها الأحبة وطلب النصرة في ذلك أمر مشروع وهو أمر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس بجانب اعتقادي يمكن أن نبني عليه قراراتنا كاملة في هذا الجانب فإن تيسر ذلك فالحمد لله وإن لم يتيسر فإنه يمكن للمرء أن يقوم بحماية الدعوة بما أمره الله سبحانه وتعالى بها ومن أعظم الأشياء التي تحمي الدعوة أيها الأحبة الأكارم الجهاد في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله حامل للدعوة وهو من أعظم الأشياء التي تحمي الدعوة ولذلك أيها الأحبة الأكارم لما قال أولئك القوم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم في هذه آيات أيها الأحبة الأكارم الله عز وجل أرسل لهم طالوت وكان طالوت عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فكان ذلك أيها الأحبة الأكارم حماية للدعوة داود حينما قتل جالوت كذلك مكن الله عز وجل لداود وآتاه الله عز وجل الحكمة وآتاه الله عز وجل فصل القضاء هذا أيها الأحبة الأكارم يدل دلالة قطعية على أن الجهاد في سبيل الله كان من أعظم الوسائل التي يحمي الله سبحانه وتعالى به دعوة الإسلام أيها الأحبة الأكارم لنا في ذلك حديث متواصل بعد هذا الفاصل تابعونا وكونوا معنا أولئك الذين هدى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة الأكارم إن وجود الحاضنة الشعبية والحاضنة الاجتماعية التي تقوم بحماية الدعاة إلى الله عز وجل من ذلك الظهير الشعبي الذي ينصر الدعاة إلى الله عز وجل من أهم الأمور فإن هذا أيها الأحبة الأكارم لا يمكن أن يتوصل إليه الناس إلا من خلاط الدعاة إلى الله عز وجل في المجتمعات والسير كما كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسيرون بين الناس ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتكتل الناس ويتجمع الناس ويتجمع الناس شيئا فشيئا رويدا رويدا حتى تكون هذه الحاضنة الشعبية التي تنصر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة الأكارم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلى ذلك وأقام عليه الصلاة والسلام نظاماً سياسيا اسلاميا في المدينة النبوية فكانت تلك المدينة أيها الأحبة من الأشياء العظيمة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستطيع أن يحل مشاكل العالم وهو قاعد عليه الصلاة والسلام من خلال تعليمه لصحابته الكرام الذين كانوا أيها الأحبة يسيرون ويدعون ويبينون للناس دين الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة النبوية يعلم الناس ويعلم الأوسى والخزرج دين الله سبحانه وتعالى فحينما تعلم كثير منهم وأت النبي عليه الصلاة والسلام كان أول خطاب ألقاه في المدينة خطاب الرحمة والسلام لأولئك القوم الذين أسلموا وكانوا تلك الحاضن الاجتماعية والظهير الشعبي الإيماني الذي نصر دين الله سبحانه وتعالى وكان يقول يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هكذا نجح النبي صلى الله عليه وسلم في حماية دعوته، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى عليه الصلاة والسلام في البقاء على تلك الثلة المؤمنة من الرعيل الأول والجير الأفضل الذي آمن بسيرته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قال إن بالحبس ملكا لا يظلم أحد عنده أبدا. فذهب جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قرّاء وقابت سبعين أو ثمانين رجلاً إلى الحبشة وعاشوا هناك فترة طويلة عند ذلك الملك النجاشي الذي كان ملكاً عظيماً لا يظلم أحد عنده حتى آمن هو برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدم الذين كانوا في تلك المنطقة إلى المدينة النبوية بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وكان منهم جعفر ابن أبي طالب حتى قال حبي محمد صلى الله عليه وسلم والله لا أدري بأيهما أفرح أبي قدوم جعفر أم بنصر خيبر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى أيها الأحبة الأكارم بالحفاظ على دعوته وهكذا كان الأنبياء والرسل من قبله عليهم الصلوات والسلام فهذا نوح عليه الصلاة والسلام حمى دعوته وحما من آمن معه ممن ركب السفينة فكانت هذه السفينة هي حاضنة حمت هؤلاء القوم الذين آمنوا برسول الله نوح عليه الصلاة والسلام وهكذا أيها الأحبة الأكارم حمى الله عز وجل من آمن مع موسى عليه الصلاة والسلام حتى حينما طاردهم فرعون كان الله سبحانه وتعالى قد أنجل قوم المؤمنين وقد فرق البحر لبني إسرائيل إثنتي عشرة أصباط أمما حتى ساروا ثم حينما تبعهم فرعون أطبق الله عز وجل عليه هذا البحر حينما كان يفخر ويقول أهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أجرها الله عز وجل من فوق رأسه أيها الأحبة الأكارم إن حماية الدعوة بالمكتسبات الدعوية والمنجزات التي كان يقوم بها الأنبياء والرسل منهج عظيم من منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فحري بنا أيها الأحبة أن نحافظ على دعوتنا لكن الحفاظ على دعوتنا لا يمكن مطلقا أن نجعلها محافظة فيها نفاق وفيها دبلوماسية نحاول كما يقوم بعض الناس ويفعلون أفعالا لا ترضي الله سبحانه وتعالى كما يقول الشاعر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يحفظنا وإياكم وأن يجعل دعوتنا محمية بحفظه وصيانته ورعايته إنه على كل شيء قدير وإن ربي سميع مجيب الدعاء جزاكم الله خيرا على الاستماع وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين استودعكم الله وإلى لقاء قريب قادم بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته